ألا لله الدين الخالح والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلكا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم وَبَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَالضَّالِّينَ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَدًا لَأَصْفَى مِنَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ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 فَكَيْفَ تُرِيدُونَ مَاتٍ سَلاَمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِنْ تَشْكُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منبا الين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 قل فمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو طالث آلاء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 وأرض الله واكعة إنما يوسى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلطا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قُل إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَذَّبَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ عُدْنِي قل إن الخافرين الذين قتروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حص عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل وينقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من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 أفمن شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَنشَأُ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَهُدُوءٌ إِلَى ذِكْرِ الله وذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يظلم الله فما له من هاد أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم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 صرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكثون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إلا إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَحْتَصِمُونَ فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْهُدَى وَقَضَىٰ قِبَلَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْتَقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضي أليس الله بعجيب بانتقاد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 قل أفرأيتم ما تدعون من ذوه الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منفكات رحمة قل حسبي الله عَلَّهِي يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ أَمِنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِنٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ الكتاب لما في الحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكين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 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا شيئا وَلَا شيئا قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ قل اللهم يتبشرون ا لله هم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده ان ستحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ تَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِلَى مَتَى الْإِنْسَانُ بَرٌّ دَعَانَا فِيمَا إِذَا خَوِلْنَاهُ عَمَتًا مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجدين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 Allah yəgfiru الذnوب dəməyəyə inəməyəl və alə gəfələr rəhəm və ənihbı ilə rəbqəm və əslimu ləhəm qabl ən yəsiəkəm قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قوم بني ان ياسيكم العذاب من قوم بني ان ياسيكم العذاب موتا وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخنين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقين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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين استطعوا بمفاذتهم لا يمسهم السور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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخافرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخافرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 ونفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام قَامَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَغُطِيَ الْكِتَابُ وَجْهِيَ أَبِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجْهِيَ أَبِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ لَا يُظْلَمُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهُ مَا كَسَبَ وَلَا هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ آمِنٍ وَاتَّقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ قُتِلَ الْخَازِنُ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وثيق الذين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 من حول العرس يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين